لبيك إسلامي لبيك لبيك قرآني لبيك لبيك أوطاني لبيك لبي اللهم لبيك لبيك إسلام البطولة كلنا نبتل حماب كلنا نبتل حمدا لبيك واجعل من جماد منها لعزك سلما سلما سلما لبيك اسلام البطولة كلنا نبض العماء كلنا نبض العماء لبيك واجعل من جماد منها لعزك سلما سلما سلما لبيك ينعشل وستبش الشباب له الدما لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك, لبيك, لبيك, لبيك هذه الجموع غدا سيجمع شمل شملها في دولة، شملها في دولة، ولسوف تنهض كي تحطم باطلا في جولتي باطلا في جولة. هذه الجمع غدا سيجمع شملها في دولة، شملها في دولة، ولسوف تنهض كي تحطم باطلا في جولة، باطلا في جولة. ولسوف تنهض في الأباق الشامخة في زمرتي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك, لبيك, لبيك attay yok <gülüyor> <gülüyor> قد كنت اني قد وهبتك من شراييني دمي من شراييني دمي فتمن ولن ارضى حلولا تستبيح كرامتي تستبيح كرامتي قد كنت قد وهبتك من شراييني دمي من شراييني دمي فتمن ولن ارضى حلولا تستبيح كرامتي تستبيح كرامتي فرجوع حيفا انجليل فصاحت لبي لبي, لبي, لبي لا بايك لا بايك غدا سيصنع من كتابي عزتي من كتابي عزتي ولا سوف نضحي كي تعيش على الكرامة امتي امتي امتي غدا سيصنع من كتابي عزتي من كتابي عزتي ولا سوف نضحي كي تعيش على الكرامة امتي امتي امتي ولا سوف تهدف باسمه الأطفال شقايت لبين لبين لبين لبين لبين جنود الله عادت تنطلق من مسجدي تنطلق من مسجدي تهني يهود الغدر تثأر من لي من معتدي من لي من معتدي بحثاً جنود الله عادت تنطلق من مسجدي تنطلق من مسجدي تهني صليب الغدر تثأر من لي من معتدي من لي من ما تجي تعليه تاب الحط تنهض من شريعة أحمد لبي لبي لبيك لبيك لبيك لبيك يا ربي إني قد دعوتك فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي قد تنتظر اللقاء يوماً في عج رفعتي رفعتي يا ربي إني قد دعوتك فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي قد تنتظر اللقاء يوماً في رفعتي رفعتي هذا سبيل المؤمنين لبيك لروعتك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك اسلم البطوله كلنا نبدي الحما كلنا نبدي الحما لبيك واجعل من جماج منها لعزك سلمى سلمى لبيك اسلم البطوله كلنا نبدي الحما كلنا لبيك لبيك وجعل من جماج منها لعزك سلمى كلما سلم لبيك ناطشا لوثب الشباب له الدم لبيك لبيك لبيك نبيك لبيك لبيك لبيك